أيها الإخوة هذا هو الشريط الرابع من تفسير سورة آل عمران قنابل الذرية والنووية وحصل بذلك شر كثير عليهم وعلى من حوله لو شاء الله سبحانه وتعالى لا أعتمى الجو فقط اعتاما بالضباب ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيء ولهذا قال لا توني عنه من الله شيئا ومن فوائد اللهية الكريمة أن الكفار في النار لقوله وأولئك هم وقود النار ولكن هل نشهد لكل كافر أنه في النار ها؟ لا لكن نشهد نعم قصيدة هل نشهد لكل كافر يعني بعيد أنه في النار الجواب لا لكن نشهد على سبيل العموم ونقول كل كافر في النار كما نقول كل مؤمن في النار ولكن لا نشهد نعم صفيفة كل مؤمن في الجنة ولكن لا نشهد لواحد معين بالجنة ففرق بين العموم وبين الخصوص وفي لايات أيضا إثبات النار لقوله وقود النار. بآل ما بالله الله والله هذه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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم مالهم ولا أولادهم من الله شيء. هذه طيب. نعم. إن الله لا يخلف الميعاد. طيب. قوله إن الذين كفروا ولا من الله الشيء. هل المراد بالذين كفروا قوم معينون أم هو عام؟ نعم العام عام يعني عندك ولا هؤلاء لا طيب هل نفل هنا يا في الدنيا أو في الآخرة في الآخر. وفي الدنيا يغنى عنه في الدنيا. من الله لا من الله يقول وفي الدنيا لا ها؟ الله. لا, يبقى. لا, يبقى. لا, لا في الدنيا ولا في الآخر توافقون على هذا؟ نعم لن تغني عنه من الله شيء لقوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا ما رد طيب قوله وأولئك هم وقود النار وقود النار بمعنى ما يقود به، أي أنهم يو... توقد بهم النار، وهل يشاركهم في ذلك أحد؟ هنا. ع... ع... جرسل... هم هم كفار. نعم. آدم. المنافقين. المنافقون كفار. وال... لا. يحيى. الحجارة. وقودها الناس والحجارة. طيب. قوله كداء بآلف العون. يلا بداية الله. إيش معنى؟ يعني مثل مثل قوم العون. آه. الداء بمعنى؟ يعني مثل قوم. يعني كدعب يعني كداء بآلف العون أي كمثل آلف العون؟ نعم. كعادتهم مشاعر. كعادة طيب وش هذه الجملة أو هذه الكلمة محل من الاعراب محل من الاعراب <تصفيق> نعم يعني داء مفعله آل فرعون هو خبر لا لا لا مش مش لا لا, لا, لا, لا, لا, مشلو مشلو. لا. لا <تصفيق> هذا اعرابه هو هذا لا ليس اعرابه هو هذا نعم طيب عند مثل هذا نعم خبر مقدم ليش خبر مقدم لمبتدا مقدر خبر مقدم ما دام المبتدا مقدر فهو بيتكن ما تحطه بعد ما تحطه بعد قبل اذا ها الان تقول الخبر لمبتدا مقدر مؤخر كذا أضربت عن المؤخر إذا انخاب المتهدم مقدر والتقدير نعم دابهم كده أبي أعرفه طيب من مراد بآل فرعون هنا يا عبد المنان آل فرعون قوم لدينا حال الذين كفروا القوم الذين تبعوه ايش بنقول الذين تبعوا الذين كفروا القوم الذين تبعوه الذين تبعوه طيب يعني هو واتباع الذين من قبلهم مثل من ني غانم نعم نعم نعم وقوم إبراهيم قوم لوط واصحاب مدين كثير طيب جملة كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله ما محلها من الإعراب نعم جملة سنفية لبيان هذا الدع هاه طيب المراد بالآيات هنا بندر كونية, كونية. والشرعية كيف التكذيب بالآيات الشرعيه؟ كذبوا بما آت به موسى نعم أو رسلهم لأن يقول الذين من قبلهم نعم به رسله. نعم. وكذب في الآيات الكونية في الآيات الكونية كذبوا بها إما بنسبتها إلى غير الله أو بأن الله له فيها مشارك أو معين طيب قال الله تعالى فاخذه الله بذنوبهم البء نخب هنا البء معناه ما حضر نعم هيصل البء هنا سببيه الله بسبب ذنوبهم وتصح معنى فهد العوض يعني أن جزاءهم من جنس عمله وعوض عنه والله شديد العقاب نأخذ الفوائد الآن من فوائد الآية الكريمة لأهذه الآيات أول الآيات الأولى أن الكافرين قد يرزقون بالأموال والأولاد ها ختوها وش بيجي؟ ثانية كذا شو؟ طيب من فوائد الآيات الكريمة كذا أبي على فرعون من قبلهم وهي الآية الثانية من فوائدها أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين لأن سنة الله تعالى في الخلق واحدة لانه عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب يراعيه ويحابي من يتصل به فالناس عندهم عند الله تعالى سواء أكرمهم عند الله أتقاهم لقولك كدأ بآل فرعون إلى آخر ومن فوائد الآية الكريمة أن فرعون وآله قد عذبوا في الدنيا كما سيعذبون في الآخر لقوله فأخذهم الله بذنوبهم ومن فوائدها الرد على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسلامه لأن الله تعالى ذكر ذلك على وجه المعاقبة ولو كان تائباً توبةً تنفعه ما ذكر دمه بدون ذكر توبة لأن الله تعالى عدل عدل لا يذكر أحداً بذنب تاب منه إلا أن يبين توبته فآدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة وحصل لهما حصل وتاب إلى الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ذكر الله تعالى معصيته وذكر أنه تاب وذكر أنه بعد التوبة كان خيرا منه قبله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ومن فوائد العيات الكريمة إثبات العيات لله وهي العلامات الدالة على الله عز وجل على وجوده وعلى ما تتضمنه هذه الآيات من صفاته فمثل نزول الرحمة النزول الغيث دليل على على الرحمة آية على رحمة الله على وجوده وعلى رحمته نزول العقبات دليل على وجود الله وعلى غضبه وهكذا كل آية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى ما تقتضيه تلك الآية من الصفات، سواء كانت آية رحمة أو آية غدا. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله لا يظلم الناس شيئا، وإنما يؤاخذهم بالذنوب، فأخذهم الله بذنوبهم ونذير ذلك قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين لن الذين لا ينسبون فعل العبد إليه لقوله بذنوبهم بهم فأضاف الذنوب إليهم والفعل لا ينسب إلا لمن قام به حقيقة والجبرية يقولون إن الفعل لا ينسب إلى الإنسان على وجه حقيقة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة شدة العقاب لله لقوله والله شديد العقاب والله شديد العقاب طيب ثم قال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبأسر المهاد قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون شامل له وللأمة بنص بعنا بالنص المقترن بذلك الخطاب وتارة يكون خاص به وتارة يكون عام له والأمة بمقتضى كونه إماما للأمة يعني ليس بالخطأ ما يدل. على العموم لكن باعتبار أنه إمام الأمة يكون الخطاب له وهو يشمل ووحكمه يشمله ويشمل الأمة مثال الأول الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم واقترن به ما يدل على أنه عام له وللأمة قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فطلقهن لعدهن فقال يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم ولم يقول إذا طلقت فدل, فدل هذا على أن هذا الخطاب موجه له ولأمته ومثال العام الذي ليس فيه نص مقترن به على أنه عام أكثر الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام على الق... نعم أكثر الخطابات من هذا القسم مثل هذه الآية قل للذين كفروا هذا شامل له للأمة حتى نحن نقول للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ومثال الثالث قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ألم يجدك يتيما فآوى هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام طيب قال الله تعالى قل للذين يعني قل يا محمد وأمته تقول ذلك أيضا للكفار على وجه الاقتداء به والتأسي به قل لهم ستغلبون وتحشرون وفي قراءة سيغلبون ويحشرون قراءة السبعية ستغلبون من الذي يغلبهم الذي يغلبهم المؤمنون كما قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوي عزيز ولكن من المؤمن الغالب المؤمن الغالب هو الذي آمن حقا وقام بالعمل الصالح ليس مجرد الإيمان هو القول باللسان ومن الناس من يقول آمن بالله بلهم الآخر وما هم بمؤمنين لابد من إيمان صادق يشهد له العمل فيكون صالح. والله عز وجل يقول: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم ويوم يقوم العشاء. فالذين آمنوا إيمانا حقيقيا مصدقا بالعمل سوف يغلبون بلا شك. سوف يغلبون. ولكن إذا قال قائل ما تقول في الأمة الإسلامية اليوم فإنها مغلوبة على أمرها والكفار يستذلونها غاية الذل ويحاربونها من كل وجه بكل أنواع السلاح فجوابنا أن نقول أقول في الأمة الإسلامية إنها يصدق على عامتها ما هو على كل فرد منها أنه ليس لهم من الإسلام إلا اسمه فقط ولا من القرآن إلا رسم ولذلك تجد واحدة منهم يعظم القرآن تعظيما متعديا لحدود الشر لكن تعظيم رسمه فقط يقبل القرآن يحبه يضم على جبهته لكن ما يعمل بما فيه إلا نادر حتى إنه ربما يفعل ذلك وهو يشلك بالله يدعو غير الله أين العمل في القرآن؟ ما في عمل في القرآن وإذا, وإذا نظرت نظرة فاحصة في العالم الإسلامي اليوم وجدت أنه لا يمثل الإسلام حقيقة وجدت في العبادة أنواع كثيرة من الشرك بالأموات وبالأحياء وجدت أنواع كثيرة من البدع العقدية والعملية وجدت أنواعاً كثيرة من نقض العهد والغدر والخيانة والكذب والغش فأين, فأين الإسلام ليسه الله إلا اسم ومن ثم لم نغلب الذين كفروا بل الذين كفروا هم الذين غلبون في الواقع وهم الذين لهم السيطرة الآن السيطرة على العالم اقتصادياً وسياسيا وعسكريا نعم إذا هذه الآية إذا قال قائل كيف تصدق هذه الآية أو يصدق المقتضاها مع ما نشاهد اليوم الجواب أننا لم نصدق الله حتى يكون لنا نصدق ولو صدق الله لكان خيرا له نعم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم في الدنيا تغلبون في الآخرة تحشرون إلى جهنم والعذب الله يجمعون إليها ويدخلونها ويخلدون فيها فيكون هؤلاء الكفار قد خسروا الدنيا والآخرة خسروا الدنيا بالغلبة غلبوا والذل وخسروا الآخرة بأنهم يحشرون إلى جهنم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 وأنها بئس المهاد يعني بئس ما يتمهد به الإنسان كالذي يتمهد في فراشه ويتحف في لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل والعياذ بالله يوم أغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوق ما كنتم أملون لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أي شيء يغشيهم ويغطيهم من العذاب فهم العياذ بالله حالهم حال لا يمكن أن يتصورها الإنسان لعظمها وشدتها وهم خالدون فيها أبدا قد كانت لكم آية في فئتين التقتا قد كانت يحتمل أن تكون هذه من جملة مقول القول السابق، يعني قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قد كانت، قد كان لكم آية نعم، قد كان لكم آية. هذه الآية قد تكون من جملة مقول القول السابق في قوله قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبسمهاد قد كان لكم. فتكون من جملة ما قول القول يعني قل لهم اعتبروا بمثل أضربه لكم كان لكم آية أي علامة على أنكم ستولبون آية لأن الآية في اللوحة العلامة آية على أنكم ستولبون في فئتين التقة يعني للقتال بينهما والفئة بمعنى الطائفة وهل المراد بالفئتين فئتان حقيقيتان واقعتان أو هو على سبيل المثال أكثر المفسرين على أنهما فئتان حقيقيتان في أمر واقع وقال بعض المفسرين إن ذلك على ضرب المثل يعني والنفرض أن هناك فئتين على هذا الواجه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وإذا قلنا إنهما فئتان في قضية واقعة فقد قال هؤلاء القائلون بهذا القول إن المراد بهما فئة الكفار والمؤمنين في بدر فهما فئتان فئة تقاتل في سبيل الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم من معه، وفيئة نعم كافرة تقاتل في في سبيل الطغوت، كما قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت الله أكبر، فقاتلوا أولياء الشيطان الخطاب لمن لمؤمنين قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله لو أخذنا بهذه الآية على ونحن مؤمنون حقيقة نقاتل في سبيل الله لكان هؤلاء بين عيدين كالفراش ولكن الأمر كما تعرفون طيب قوله آية في فئتين أي طائفتين من الناس التقت يعني لقي بعضهما بعضا فئة تقاتل في سبيل الله فئة مبتدا وتقاتل خبره وجاز كون مبتدا نكرة لأنه للتقسيم وقد مر علينا أنه إذا كان هناك تقسيم جاز الابتداء بالنكر ومنه قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر فبدأ بالنكره من أجل التقسيم. فهنا قال فئة تقاتل فبدأ بالنكره لأنه لأن المقام مقام تفصيل. تقاتل في سبيل الله في سبيل الله أي في طريق والقتال في سبيل الله يتضمن أمورا. الأول إخلاص النية لله. الثاني أن يكون موافقا فيه أمر الله موافقا فيه أمر الله. الثالث أن تتجنب فيه محارم الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الأول أن يكون مرادا بها وجه الله وأن تكون كلمة العليا وهذا الإخلاص لا يقصد الإنسان بقتاله السيطرة على العالم وأن يملك الأرض ويغنم الأموال ويصبي الذرية إن قصد هذا فليس قتاله في سبيل الله الثاني أن, تكون في أن يكون القتال في حدود شريعته بحيث لا يكون فيه عدوان على أحد فإن كان فيه عدوان على أحد فإنه ليس في سبيل الله ومثاله أن يكون بيننا وبين المشركين عهد ثم ننقضه ونقاتل، وهذا حرام، وليس هذا اقتداء في سبيل الله، بل هو معصية لله عز وجل، لأن الله تعالى قال: فما استقاموا لكم؟ فاستقيموا له، ولها عن نقاتل في في حال العهد، وقال إن إنما تخافن من قوم خيانة، فمن بل إلهم على سواء، إن حتى إذا عهدت قوم من الكفار وخبث نخونه لا يجوز أن تنقذ العهد ولكن انبذ إليهم على سواء يعني قل لهم لا عهد بيننا وبينكم على سواء حتى تكون أنتبئهم على سواء يعني على علم بأن العهد قد نقض أما أن تقاتل مع العهد فهذا ليس في سبيل الله الأمر الثالث أن تجنب فيه إيش محارم الله فإن لم تجنب فيه محارم الله فإنه وإن كان أصله في سبيل الله لكن لا تتحقق فيه الغلبة والنصر بدليل ما وقع للمسلمين في غزوة أرحد فإن المسلمين في غزوة أرحد كان الأمر في في أول النهار بأيديهم والغلبة لهم ولكنهم عصوا نعم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام فخذلوا فكانت الدائرة على للمشركين يقول الله عز وجل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني حصل حصلت الهزيمة حصلت الهزيمة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد آخر ثم صارفكم عنهم الله عز وجل صرف المسلمين عنهم فلم يقاتلوه ليبتليكم ولقد عفا عنكم شف بعد هذا التقريع والتوبيخ الذي يتعظ به من يأتي بعدهم قال بعده ولقد عفا عنكم ونحن لو فعلنا كما فعلوا هل نحن ضامنون أن يعفو الله عنا؟ لا لكن الصحابة عفا الله عنهم وصار ما فعلوه كأن لم يكن المهم أن نقول في سبيل الله لا بد فيه مشروط لا بد فيه من شروط ماذا تقولون في قوم يقاتلون للقومية هذا في سبيل الله ليس في سبيل الله ولهذا قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل ليورى مكانه أي ذلك في سبيل الله ها؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله يعني هذا كله ليس في سبيله الرجل يقاتل الشجاعا لأن الشجاع والشجاع يحب أن يقاتل لأن الشجاع من سجيته والإقدام من سجيته فيحب هذا والثاني يقاتل حمية وحدبا على قومه والثالث يقاتل رياء وسمعة ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله والذين فهو في سبيل الله طيب الأخرى كافر ولم يقل الله عز وجل تقاتل في سبيل كذا وهذا من باب الاكتفاء بأحد الوصفين عن الآخر الأولى قال فئة تقاتل ولم يقل فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله والثاني قال وأخرى كافرة ولم يقاتل ولم يقتل قاتل في سبيل الطعوت فحذف من الأول مقابل ما ذكر في الثاني وإيش من الأول مؤمنة التي تقابلها كافرة وحذف من الثاني ما ذكر ضد ما ذكر في الأول فحذف في سبيل الطعوت وقد ذكر في الأولى في سبيل الله وهذا من الافتتاح بذكر أحد الأصوين على الآخر، وهو من من البلاقة الإيجازية. قال وأخرى كافرة يعني تقاتل في سبيل طروت. يرونهم مثلهم رأي العين وفي قراءة سبعية ترونهم مثلهم رأي العين. وهنا نشوف من الرأي؟ هل هم المقاتلون في سبيل الله أو المقاتلون أو الكفار الواقع إن الضمير يصلح لهذا وهذا نعم لكن ترونهم مثلهم رأي العين واضح أنها تعود إلى الكفار ترون المقاتلين الفئة التي تقاكم في سبيل الله مثل الكفار لكن رؤية فقط من حقيقية إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلت ولا تنازعتهم في الأمر ولكن الله سلم إنه علم ذات السلوء وإذ يريكموهم إذ التقيتهم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفروض. طيب يرونهم يرونه مثلهم رأي العين يعني يشاهدونهم بأعينهم نعم أنهم مثلهم سواء كانوا مؤمنين ولا كفار. فإن كانوا المؤمنين ي يرو أن الكفار مثلهم يرون الكفار مثلهم فواضح. أن الفئة القليلة هي المؤمنة، وإن كان الكفار يرونهم مثلهم رأي العين، فهي ف فيها أشكال، لأنهم إذا كان الكفار يرون المؤمنين رأي العين مثلهم صارت الغلبة لمن، إلاك للأكثر وللأقل صارت الغلبة للأكثر. لكنهم قالوا إن رؤيتهم إياهم مثلهم من باب إراءة الله إياهم كذلك وإن كانوا في الواقع دون ذلك إن كانوا في الواقع دون ذلك على كل حال الأقرب أن الرأيهم الطائفة المؤمنة وعن المثلين من الطائفة الكافر يعني ترى الطائفة المؤمنة الطائفة الكافرة مثليهم وتتحقق أنها أن هؤلاء الكفار يبلغون ضعفهم. الميزان كم يص... إذا كان المؤمن مئة كم الكفار يكون مئتين يكون مئتين. فإذا قلنا إن هذه الآية في قضية واقعة وهي في يوم بدر. صار عندنا إشكال كبير في قوله مثلي في قوله مثلي لماذا؟ لأن عدد المؤمنين في بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وعدد الكفار ما بين تسعمائة إلى ألف وهل تسعمائة وألف تكون مثلي ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا؟ نعم تقريبا ثلاث تمثال ثلاث تمثال لا وأكثر فذهب بعض العلماء إلى أنهم يرونهم مثليهم وإن كانوا في الحقيقة أكثر نعم وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالمثل هنا الزائد وجعل معنى قوله يرونهم مثليهم أن يرونهم أكثر منهم يرونهم أكثر منهم وهذا إذا قلنا إن, إن الآية في قضية واقعة وهي قضية بدر أما إذا قلنا إنها ضرب مثل ففي إشكال أو لا؟ لا إشكال فيه إذا قلنا إنها من باب ضرب المثل وأن المؤمنين إذا كانوا نصف الكفار فإنهم يغلبونه وهذا هو المطابق لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين فهنا الفئة تغلب مثليها كذلك الفئة تغلب مثليها المئة تغلب مئتين والألف يغلب يغلب ألفين طيب قال الله تعالى يرونهم رأي العين رأي العين هذه مصدر مؤكد لقوله ترونه أو يرونه إذا جعلنا الرؤية إيش بصرية وأما إذا جعلناها علمية أي يعلمونهم مثلهم رأي العين فلأ فهي أيضا من باب التوكيد المعنوي يعني يعلمونهم علما يقينيا كما يرونهم بأعينهم والله يؤيد بنصره من يشاء يؤيد يقوي والباء باء الوسيلة أي يؤيد بسبب نصره من يشاء وأقولت إنها النباء الوسيلة كما كما يقال ذبحت بالسكين وضربت بالعصا فالنصر إذن وسيلة التأييد فهو يقوي عز وجل بنصره من يشاء طيب من يشاء ممن تقتضي الحكمة نصره أو ممن تقتضي الحكمة تأييده ويجب أن نقيد كل آية جاءت بلفظ المشيئة أو جاءت مع لقظ بالمشيئة يجب أن نقررها بالحكمة لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيم والله يعيد من يشاء إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار إن في ذلك المشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية أي إن في ذلك المذكور لا عبرة يعني لا اعتبار لا اعتباراً. والاعتبار والعبور من شيء إلى شيء مأخوذ من العبور من شيء إلى شيء يعني كأن الإنسان يعبر بعقله من المذكور إلى المعقول فهنا ذكت لنا قصة نأخذ منها عبرة بماذا؟ بأن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة فيكون في هذا تحقيق لقوله تعالى قل الذين كفروا ستغلبون فإذا افتخر الكفار بكثرتهم نقول لهم إن كثرتكم نتغني عنكم شيئا فهذه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وما عداك صارت الغلبة لمن للتي تقاتل في سبيل الله إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار ليقول الأبصار، الأبصار جمع بصر كأسباب جمع سبب، ولكن من مراد بالأبصار هنا؟ هل هو بصر الرؤية الحسية أو بصر العقل؟ نعم أو يشمل؟ هاه؟ يشمل ما دام أنه يرونهم رأي العين فيكون فيه عبرة لقول الأبصال للذين رأوا بأعينه. وكذلك هو عبارة لأول الأبصار بالعقول بعقولهم ولو كانوا لم يرون ذلك رأي العين لأنهم إذا سمعوا اعتبروا إذا سمعوا اعتبروا فكان في ذلك عبارة الله ثم قال الله عز وجل نقبل الذين نعم لا استقال مسلمين اليوم لا استقال مسلمين اليوم اليوم غوثنا كغوث السيء إينا بلا بل يصدق على المسلمين اليوم أنهم غثاء كغداء السيء لأن الأمم تداعوا عليهم كما تداعوا على قصعتهم شير ففئة هذا وهذا فلاحظت فلاحظت فلاحظت. من الوصفين نعم ممكن و... أي. أي. هو يقول إن انه يجوز أن نجعل فئة تقاتل في سبيل الله خبر لمبتد محذوف والتقدير إحداهما فئة تقاتل وهذا صحيح يعني من... صح... أخل... نقول صحيح ما, ذك... ما ذكره وجه من أوجه العراب الآية يعني أنه يجوز أن نجعل فئة خبر لمبتدى محذوف تقديره إحداهم ولكن قد قرر أهل العلم قائد يا هداية الله وهو أنه إذا أمكن أن يكون الكلام غير مقدر فهو أولى مر علينا هذا في في أي شيء في النحو في أسر الفقه أيضا إن يحمل الكلام إذا أمكن على غير حد لا لا إذا قلت قوم يبيعون وقوم يؤجرون صار تقسيم يقسم هؤلاء إلى هذا وهؤلاء إلى هذا نعم نعم كيف؟ هل هذا في إيش؟ نعم نعم قدهم في مهاده في جهنم في مهاده في المهاده نعم قد ومثلنا الله سبحانه وتعالى هل كل واحد إذا اهتداشر صدره بالإسلام لا لا إن استمام هذا للتقديل ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك هذا خاص بالرسول نعم ما ما موقفك المجاهد يعني يجاهد مع ناس ويعسون الله سبحانه وتعالى إن معصية لا تخذ عن من الله أو معاصي تخذ لك الشكية محمد على كلها أن هؤلاء لا, لا يستحقون النصر الذين يعصون الله عز وجل لا يستحقون النصر لأن المعصر سبب للخذلان لكن قد ينصرون لظلم خصم أحيانا ينصر الظالم على الظالم من أجل إهانة الثاني كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فانتصر اليهود مثلا على على أهل فلسطين من هذا النوع أهل فلسطين أحقوا بالنصر من اليهود إذا كانوا مسلمين فالمسلم أحقوا بالنصر من الكافر لكن قد يكون عند المسلم معاصي كثيرة توجب أن يذل من قبل الكافر نعم <تصفيق> والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والخوار له حسن المآب أعوذ من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد هذه الآية مصدرة في قل تجل على أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغها إلى الكفار فما الذي يفيده تصدير بعض الأحكام أو الأخبار بقل؟ نعم. يعني كون الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بتبليغ هذا الشيء؟ ما الذي يدل عليه؟ أمرا خاصا نعم. على أهميته وأنه أمر أن يبلغه أمراً خاص، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ القرآن كله لكن هذا يدل على أنه معتن به مثل قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والأمثلة على هذا كثيراً طيب قولوا ستوربون فيها قراءتان يا عبد الرحمن نعم بس هاولابو طيب قوله تحشرون إلى جهنم ويحشرون ومع الحسد الجمل طيب قوله قد كان ل... قد كان لكم آية في فئتين آية على أي شيء نعم أي يعني علامه لكن على إيه شيء؟ ما حضرت؟ ها؟ أي على إيش؟ أي؟ على أنهم سيغلبون، على أن أن الكافر مغلوب. طيب ما المراد بالفئتين في قوله فئتين؟ المراد ما عندنا مؤلم هذا القرآن قال بعض المبسرين بدر غزوة بدر إنه شاره إلى غزوة بدر وهذا هو الذي عليه الجمهور طيب وقال بعض العلماء مثال مثال يعني معنى تشمل أهل بدر وهي طيب إذا قلنا إنهم أهل بدر إن شارح إلى أهل بدر فكيف نجمع بين الواقع وبين قوله ترونهم مثلهم رأيلا نعم مثلهم يعني روعة الكثرة لا ترى راعا النسني يعني أن أنتم مطلق الزيادة مطلق الزيادة. مطلق الزيادة ولا يدل ذلك على التثنية مثل فارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين يقول مراد المثلين يعني الزيادة بقطع النظر عن كونه مثلا ومثلا لأن المعروف ان المسلمين في بدر ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا وأن المشركين ما بين تسعم مائة إلى 1000. يا عمر فيه رأي آخر هذا اللي قال محمد يعني وإن كانوا أكثر منهم لكنهم يرون عنهم مثلي إيه يرونهم مثلي يعني يقللوا في أعينه قللوا نعم ويؤجد هذا ويؤجد هذا ويؤجد نعم ها؟ لا نبي ما قرأه يحيى نعم وإذا لكمو. إذا التقيتم في عيونكم قليلا طيش ولماذا خص المثلين مع انه فيات الأنفال قل يقللك قليلا فقط نعم الله صح طيب اراه الله يا مثليهم لأن المؤمن يجب أن يصابر عن اثنين يجب على المؤمن أن يصابروا مثليهم فأوروا مثليهم طيب هذا لرأيها رأي فيه رأي ثالث عثرت عليه اليوم أن المراد بمثلين أي ضعفين أي ضعفين وعليه فيكون مطابق للوقت، لأن ضعف الشيء كثر مرتين، فإذا كان ضعفين صار كثر ثلاثة مرات، والمشتكون ما بين ثلاث مئة إلى ما بين تسعمئة إلى إلى ألف، والمسلمون ثلاث وبضعة عشر رجل. طيب، قوله يرونهم مثلهم رأي العين يلا عين، الفاعل من من الفاعل يعيد يرونهم مثل هذا المؤمنون والمفعول به يرونهم يعود على الكافرين يعني يرى المؤمنون الكافرين الضمير في مثليهم يعود على من خالد ما حضر طيب المؤمنين يعني يرى المؤمنون الكافرين مثليهم أي مثلي مثل المؤمنين مثلي المؤمنين طيب فيها قراءة هداية الله تراونه في يراونهم في تراو تراونهم ترون. طيب وعلى هذا يكون الخطاب في قول تراونهم عائد على المؤمنين طيب أو عائد على الكفار بناء على مرجع لكم في قد كان لكم آية آية طيب في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافه فيها ما, ما ما يعرف بحذف أحد احد المتقابلين لدلاله الاخر عليه في في المقابل وش حدث منها؟ المقابل وش المقابل؟ مقابل لا نعم وش التقدير؟ وش التقدير؟ فئة, الم... فئة المؤمنين واخرى كافرة. احمد التقدير فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله. واخرى كافرة تقاتل في سبيل الطهور الطيب. في الكفار ذكر الكافر قال اخرى كافر لكن لم يذكر ما تقاتل فيه. وفي المؤمنين ذكر ما يقاتلون فيه ولم يذكر وصف الإيمان فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التسليل الذي ذكرتم نعم فيصل قوله تعالى الذين آمنوا نعم تمام قوله تار إن في ذلك لا عبرة نعم والله يؤيد بنصه من يشاء كلمة من يشاء يعريان هل المش هل المشيئة مطلقة ها مقيدة بماذا بالحكمة كل نص علق على المشيئة فهو مقيد بالحكمة ما دليلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فهذا الدنيا على أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته وقوله لعبرة لأولي الأمصار ما هي العبرة هذا؟ نعم العظة وأصوى في اللغة ما يعبر به من شيء إلى شيء ومنه عند الناس العبارة يعني تعبر الماء من جهة إلى جهة فالإنسان يعبر من هذه الحال إلى هذه الحال طيب ومن الذي يعتبر طيب الأبصار بالعين ولا بالقلب لا أتكلم يا جماعة ها القلب ما دليله؟ <تصفيق> يخشه <تصفيق> نعم. نعم لا تعمل أبصاره. أبصار قلوب نعم. فإنها لا تعمل أبصاره ولكن تعمل قلوب التي في الصدق طيب. ثم قال الله تعالى زين ها؟ فوائد ما أخذناها من أين قل للذين كفروا إلى آخر قال الله عز وجل قل للذين كفروا ستولبون وتحشرون إلى جهنم وبص النهاد في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد توجه إليه الأوامر لقوله قل فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وفيه أهمية هذا الأمر أو هذا الخبر الذي أمر الله نبيه أن يبلغه للكافرين وفي ومن فوائده أيضا من فوائدها تقوية المؤمنين حيث يقال لأعدائهم الكفار ستغلبون في الدنيا وليس لكم عاقبة في الآخرة فإنكم ستحشرون إلى جهنم ومن فوائدها أيضا إرعاب الكفار إرعاب الكفار وتحذيرهم لقوله ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ومن فوائد لا يأتي أيضا أن الله عز وجل يجمع الكفار بين العقوبتين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة أما عقوبة الدنيا ففي قوله ستغلبون حتى وإن بدلوا أموالا كثيرة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ومن عقوبة الثانية فهي قوله وتحشرون إلى جهنم أما المؤمن فإن الله تعالى إذا عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخر لن يجمع الله له بين عقوبتين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ومن فوائد الآية الكريمة البشرى لنا نحن في هذا الزمن أن الكفار لو, صدر لو صدقنا الله تعالى في الإيمان لكانوا مغلوبين لأنه قل لذين يكفروا ستغلبون ومن الذي يغلب كتب الله لأغلبنه انا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا فلولن نرجعنا إلى الإيمان حقا العقيدة والقول والعمل والأخلاق والأداء وجميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية لكان القفار أمامنا نعم مغلوبين ويشهد لهذا الواقع الذي حصل في سلف هذه الأمة حيث ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ومن فوائد لائة الكريمة إثبات وعذاب النار لقوله وتحشرون إلى جهنم وهذا عمر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلم ومن أنكر فقد كفر، ومن فوائد الآية الكريمة إنشاء الذم بلغاء الذم للنار بقوله وبئس المهات أما قوله قد كان لكم آية في فعاتيل فمن فوائدها ضرب الأمثال بال الأمور الواقعة لأن ذلك أبلغ. في التصديق والطمأنينة، ومن ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للواعظ والداعي الله عز وجل أن يضرب المثل للمدعوين بالأمور الواقعة، لأن ذلك أبلغ. فمثلا إذا أراد أنندع إلى ترك المنكرات والقيام بالواجبات. قال انظر إلى البلد الفلاني حيث كان يسمى في أول أو يسمى منذ عهد ليس ببعيد يسمى زهرة الشرق الأوسط وكل من أراد المتعة من الشرق الأوسط ومن أوروبا ومن غيرها يذهب إلى هذا البلد لأنه يجد غاية ما يكون من من المتعة أصبح الآن أنهارا تجري من الدماء جعل الله تعالى بأسهم بينهم حتى فر من ديارهم فبدل أن كان بدل أن كانت مدينتهم تزيد على المليون أصبح الآن ليس فيها إلا إلا مئتين ألف وكثر يعني ذهب أكثر من ثلاثة أرباع للبلد. من الفتن والمحن، فإذا ضربت هذا المثل الواقع لمن تحذره أن يقعوا في التره فيهلكوا صار في هذا عبرة، ولهذا ضرب الله هذا هذا المثل بقوله قد كان لكم آية في فعاتين تقتا من فائد الآية الكريمة أن الإنسان مهما بلغ من الصدق. فإن عرضه الأشياء الواقعة تجعل كلامه حق اليقين تجعل كلامه حق اليقين والمراتب قد سبق لنا أنها ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين هو خبر الصادق وعين اليقين ما تراه بعينك مشاهدة وحق اليقين ما تدركه بحسن فإذا قال لك قائل هذه تفاحة أو عندي تفاحة في في, في جيبي تفاحة وهو رجل صادق فالذي أدركت من وجه التفاحة أدركت بعلم اليقين فإذا أخرجها ونظرت إليها فهذا عين نقيين فإذا أكلتها ها؟ فهو حق اليقين نعم لأن هذا هو الواقع إذن نقول أنه ينبغي الإنسان مهما بلغ من ثقة الناس به أن يضرب الأمثال للناس حتى يقتنعوا بقوله لأننا نحن نحن لا نشوق في أن أصدق الكلام كلام الله وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبوا ثم ضرب مثلا واقعيا بأن الكفار غلبو مع أنهم أكثر من من المؤمنين من فوائد الآيات الكريمة أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدد ولكنه من الله لأن الله لما ضرب هذا المثل قال والله يؤيد بنصره من يشاء ولكن إذا قيل ما هي الوسيلة الحقيقية لأرص الله الذي به التعيد فالجواب ما ذكره الله عز وجل بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إلى الآن لم يأتي سبب النصر قال يعبدونني لا يشتكون بشيء هذا واحد إخلاص العبادة لله عز وجل هذا من أسباب النصر وهناك أيضا أسباب أخرى قال ذكر الله في قوله ولا ينصر إن الله ما ينصره إن الله القوي العزيز الذي نائم كناه في الأرض أقام الصلاة واتوزّدكات وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر ومن فوائد الدلالة الكريمة أن القتال لا يكون سببا للنصر إلا إذا كان في سبيل الله في سبيل الله إخلاصا وما بعد واتباع الشرع موافقة الشرع واجناب المحارم، فإذا كان في سبيل فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة الإخلاص وأن يكون موافقا للشر وأن تتجنب فيه المحارم المعاصي فهذا هو الذي في سبيل الله طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ألفة بين المؤمنين والكافرين لقوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافر، فمن حاول أن يجمع بين المؤمنين والكافرين، فقد حاول الجمع بين النار والماء، وهذا شيء غير ممكن. لا يمكن لأو لأولياء الله أن يكونوا متألفين مع أعداء الله، ومن حاول أن يتأن أن يألف بين بين أولياء الله وأعداء الله. فمعنى ذلك أنه سوف يقضي على ولاية الله لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا ولو النصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا أهدق من ظالمين وكيف يمكن لشخص يقول إنه من أولياء الله وأنه مؤمن بالله أن والي أعداء الله الكافرين بالله هذا لا يمكن ولهذا نجد أن الصراء بين أتباع الرسل وأعداء الرسل أن الصراء قائم دائم إما بالقول وإما بالفعل إما بالقول إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وعلى سنتهم بالسوء وإما بالصراء المسلح كما هو معروف ومن فوائد الآيات الكريمة أن, أن الله تعالى قد يري المجاهدين الأمر على الواقع أو على خلاف الواقع لحكمة كما تشهد بذلك آية إيش؟ الأنفال إذنكم نعم وإذ لكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم لأن الإنسان إذا رأى عدوه قليلاً نشط نشط على القتال وإذا رأىه كثيراً انخذل فالله سبحانه وتعالى أرى المؤمنين الكفار قليلاً وأرى الكافرين المؤمنين قليلاً عجل كل واحد يقدم على القتال ومن فوائد الآيات الكريمة يثبات الفعل أو يثبات أفعال الله لقوله والله يؤيد بنصره من يشاء ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية في قول تقاتل في سبيل الله فأضاف الفعل إليها و والجبرية يقولون إنه لا يضاف الفعل إلى الفاعل إلا على سبيل المجاز كما تقول أكلت النار الحطب وإلا فإن الإنسان لا يفعل باختيار بل يجبر على فعله ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يعتبر بالأمور إلا أولو البصائر لقوله إن في ذلك لعبرة لأولو الأبصار ومن فوائدها أنك إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار واتعاض بما يجري فأعلم أنك ضعيف البصيرة لأن الله إذا أثبت العبرة لأول أبصار فإن انتفاء العبرة تدل على ضعف البصيرة أو عدمها بالكليه، ومن فوائد ذلك الثناء من فوائد الآية الثناء على أهل البصيرة لأن السياق سياق مدح فيكون فيه ثناء على أهل البصيرة وقدح في عمى القلب. ثم قال عز وجل زوجا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف كم هذه؟ هاه؟ من النساء والبنين. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث سبعة سبعة, سبعة. إلا, إنت إلا إن كنت تريد أن تجعل الذهب والفضة واحدة الذهب والفضة واحد اثنين طيب زين للناس أي جعل هذا الشيء زينا في قلوبهم ومن الذي زين هل المزين الله عز وجل أو المزين الشيطان نعم المزين هو الله المزين هو الله وقد أضاف الله التزيين إلى نفسه في عدة آيات كذلك زينا لكل أمة عمله إن الذين لا يمون بالآخر زينا لهم أعمالهم وأضاف التزين أيضا إلى الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل لكن تزين الشيطان إنما كان بالنسبة لأعمال هؤلاء يعني زين لهم الأعمال أما الأشياء المخلوقة فالذي يزينها هو الله عز وجل زين الناس أي زينها الله عز وجل في قلوبهم. إبتلاءاً واختباراً، لأنه لولا تزين هذه الأشياء في قلوب الناس ما عرف المؤمن حقا لو كان الإنسان لاهم بمثل هذه الأمور لم يكن له ما عن عن دين الله. فإذا ألقى في قلبه حب هذه الشهوات فإن قوي الإيمان لا يقدمها على نحبة الله عز وجل. ألم تروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام رجل دعتهم راعة ذات منصب وجمال فقال إني أحب الله أخاف الله هذا ممن يظله الله في ظله وما لا ظل إلى ظله والمرأة ذات المنصب والجمال هي أشد ما يتعلق باللسان في النساء منصب وجمال ومع ذلك قال إني أحب الله ودعته في موضع خالي إني أخاف الله نعم إني أخاف الله دعت في موضع خال ليس فيه أحد لأنه لو كان فيه أحد لقال لقال عندنا أحد كيف تقولين هالكلام هذا لكن قال إني أخاف الله الموضع خالي فالموانع منتفئة وأسباب الفاحشة موجودة متوفرة وماذا قال إن أخاف الله إذا فهذا التزيين نقول إنه ابتلاء واختبار من الله عز وجل قال حب الشهوات من النساء ولم يقل حب النساء الشهوات يعني أن يتزوج الإنسان المرأة لمجرد الشهوة لا لأمر آخر ولهذا هل يدخل في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إنه من منزوجين له حب الشهوات لا لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة بكرة ولو كان يريد الشهوة ها لاختار ال الجميلات ولا يمنعه مانع من ذلك ولكنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب لما في اختيار النساء من قبله عليه الصلاة والسلام من المصالح العظيمة كاتصاله بالناس وقبائل العرب وكذلك نشر العلم عن طريق النساء لا سيما العلم العلوم البيتية التي لا طلعوا عليه النساء إلى غير ذلك من المصالح المهم أن آيها قل حب الشهوات من النساء ولم يقل حب النساء لأن تزين حب النساء إذا كان لغير مجرد الشهوة قد يحمد عليه النساء لكن إذا كان لمجرد الشهوة فهذا من الفتنة ولهذا قال حب الشهوات من النساء الثاني البنين أيضاً يحب البنين لا ليكون عوناً له على طاعة الله ولكن ليفتخر بهم وكانوا في الجاهلية يفتخرون بالبنين ويتشائمون من البنات إذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا يكون حاله ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يختفي منهم مخافة المسبة ثم يفكر ويقدر أيمسكه على هون أم يدسه في الجرام يعني أيمسك هذا المولود وهو الأنثى على هون وذل؟ وهضن لحقها أم يدسه في التراب يدفنها حية في التراب قال الله تعالى لا سامحكم المهم أن البنين لا شك أن, أن, أن كثيرا من الناس سيين لهم حب البنين شهوة وليس الشهوة الهنجسية ولكن شهوة الفخر والشرح والأبهة أنا أولادي عشرة أنا عندي عشرون من الولد وما أشبه ذلك والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة القناطير المقنطرة القناطير جمع قنطار وما المراد بالقنطار قيل المراد به ألف مثقال ذهب ألف مثقال ذهب فإذا صارت قناطير تكون آلاف مقنطرة معتنى بها وقيل إن القنطار ما يملأ مسك الثور يعني جلد الثور من الذهب وهذا أكثر من ألف مفقال أين على كل حال ذكر الله تعالى هذا الم... هذه المبالغ من الذهب والفضة لأنه كلما كثر المال في الغالب افتتن الإنسان به كلما كثر افتتن الإنسان به فإذا كانت قناطين مقنطرة من الذهب صار الفتنة بها عشر من الذهب والفضة نص عليهم لأنها أغلى ما يكون من الأموال ولذلك تتعلق الرغبات بهذين جوهريا الذهب والفضة حتى لو وجد جواهر نفيسة لا تجد تعلق القلوب بهذه الجواهر فتعلقها بالذهب والفضة الآن يجلسون على الذهب ويدلسون على الفضة يأتون بال... بالأشياء مطلية باللون الأصفر إيش؟ تقليدا للذهب ولم يذهب لأنهم يعرفون أن النفوس تندفع بقوة إلى الذهب ولها رغبة قوية في الذهب والشاعر يقول رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ورأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال نعم طيب يقول من الذهب والفضة الذهب هو المعدن المعروف ذو اللون الأصفر واشتهر أخيراً عند الناس ما يسمونه بالذهب الأبيض ولكن ليس هذا هو الذهب وإن كان عندهم أن أنه بمنزلة الذهب في الغلاء وتعلق النفوس به لكنه ليس هو الذهب المعني في هذه الآية والفضة أيضاً معدن معروف وجوهر معلوف لكنه أقل من من الذهب نعم عليه زوجة لا ما تزوج بك في الغالب فما في الله عائشة فقط عائشة تزوجها وهو بك نعم في يعني الدعوة إليهم يعني دعوتهم يعني كيف الإنسان يجمع بينهما يتخل ولي ويجمع بينهما يريد أن يرغب الإسلام يعني حتى يبغى الرغب اتخاذهم أولياء معناه أن يتولاهم وينصورهم لا أن يتقرب إليهم لدعوتهم فكذا إذا تقربنا إليهم لدعوتهم ألسنا نعطيهم المال للزكاة؟ نعطيهم المال اللي لنتألفهم على الإسلام فأنا ما أتقرّب إليه لأني أحب نقرب إليه شخصيا أتقرّب إليه ليقرب إلى الإسلام، وهنا أشعر بنفسي أن أنني أنا أنا وليه بالواقع، هو هو, هو الولي؟ فمن اتخذ ولي من من النصار من من كفار عموماً يتولّاه ويناصره ويعاضده فهذا هو اللي اتخذ ولياً. يعني لو ذهبنا ندعوهم نبدأهم بالسلام ماذا؟ لا ما نبدأهم بالسلام. نبدأهم, نبدأهم بالتهنئة مثلا الخير. صباح الخير كيف حالك المصافح إن مدوا أيديهم فصافحهم وإلا فلا نعم بلع لكن ت... زين للناس خب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة دعا الخيل المسومة ما هو والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحارث ذلك متاع لحياة الدنيا والله عنده خسن المآب أحسنت بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى زين الناس لحب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره قوله زين من المزين يا أسف المزين الله, الله سبحانه وتعالى الأصل نعم لماذا زيناها زين الله سبحانه وتعالى لتكون لكي تكون عزيزا للعباد في الدنيا ها لكي تكون بشره للعباد في الدنيا البشره لكي تكون امتحان العباد نعم سيان امتحان العباد هل يقدمون هذه الشهوات أو ما يرضي الله عز وجل طيب قوله للناس هل يشمل المؤمن والكافر اي نعم ها يشمل المؤمن والكافر لأنه إذا الناس وهو للعموم إذا قيل المؤمنون فهو خاص طيب قوله حب الشهوات من النساء إلى آخره لماذا لم يقل حب النساء فلقال حب الشهوات إن حب النساء كان غير شهوه يكون نحمل. نعم لكن حب النساء شهوه هو عادل. نعم طيب لماذا خص البنين دون البنات ها ما حضرت نعم يحيا نعم لأن هذا هو موضع الابتخار عند العرب وما زال الناس العام يرابون الأبناء أكثر من البنات القناطير المقنطرة القناطير جمع وما هو القنطار نعم، يعني الالاف الكثيرة، نعم، الالاف الكثيرة، الغور الراجع أنها الالاف الكثيرة من الدنانيت، نعم. طيب، المقانترة فهد، إيش معناها؟ نعم، المعتنب بها، التي يعتنوا بها، يعتنن بأصحابها ويحفظونها ويعدونها، بل ربما أحياناً يدفنونها خوفا عليها. طيب، الخيال المسومة، طيب. قال من الذهب والفضة قال الله عز من الذهب والفضة الذهب والفضة هما المعدنان المعروفان اللذان تتعلق بهما راغبت الخلق جميعا كل بني آدم تتعلق راغبتهم بالذهب والفضة أكثر مما تتعلق بغيرهم ولهذا كان الذهب والفضة قيمة لجميع الأشياء كل الأشياء تباع بماذا؟ ها؟ بالذهب والفضة يعني ما تجد مثلاً غيرهم من الأموال يكون قيمة للأشياء تباع به الأشياء أبداً بيع الدارك بماذا؟ بأي شيء؟ بالذهب والفضة بيع سيارتك بالذهب والفضة بيع كتابك بالذهب والفضة كل شيء يكون عوضه الذهب والفضة فهما محل رهبة الناس ولهذا قالوا من الذهب والفضة الذهب هو ذلك المعدن الأحمر والفضة هو المعدن الأبيض المعروف ولكن هل إذا حول الذهب وصار أبيض يثبت له حكم الذهب الأحمر فيحرم على رجال لبسه أو يتغير الحكم بتغير الحال نحن نسمع أن فيه ذهبا أبيض ولكن الذهب الأحمر هو الذي نص عليه فإذا حول إلى ذهب أبيض فإن كان مجرد اللون فهو عندي محل نظر هل يعتبر ذهبا ويكون نصابه في الزكاة نصاب الذهب ويكون حراما على الرجال ويحرم بيعه بالذهب الأحمر متفاضلاً أو نقول إنه انتقل وصار في حكم الفضة هذا يحتاج إلى أن نعرف ما رأي الكاموين في هذا الشيء ما هل إنه ينتقل بما يضاف إليه من المادة التي تجعله أبيض أو لا ينتقل وقول من الذهب والفضة والخيل المسومة الخيل هي هذه الحيوانات المعروفة وسميت خيلا لأن صاحبها غالباً يبتلى بالخيلاء لأنها أفخر المراكب فالراكب لها يكون في قلبه خيلاء أو لأنها هي تختال في مشيتها ولهذا ترى الخيل عند مشيتها ليست كغيرها تشعر بأن فيها ترفعاً واختيالاً قال بعضهم أو لأنها يخيل إليها أنه لا شيء يساميها وهذا لا لا ندري عنه اللهم إلا ما يظهر من أثر مثل اختيالها في مشيتها على كل حال الخيل معروفة وأصحابها لا شك أنهم يرون أنهم فوق الناس لأنها أفخر المراكب في ذلك الوقت وإلى الآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخير الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ومن المعلوم أن الآية هنا في سياق من أحب شهوة الخير، يعني اتخذها شهوة، فهذا هو محل التزيين المدموم. أما من اتخذها ليجاهد بها في سبيل الله، هذا خير هذا لا شك أنها خير له كما أن من أحب الذهب والفضة لا للشهوة وجمع المال ولكن لما يترتب على المال من المصالح فهذا محمود الخير قسمها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أقسام ثلاثة فخر وخيلة أو ليناوي لي أبها المسلمين فهذا له وزن ثانياً اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر ثالثاً اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائها فهي له ستة لا إثم إلى أجر